أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما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 بنقطة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وإن السماء فهي يوم إذ والملك على أرجائها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 قرأوا كتابي إني ظلّت أني ملا. حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية خطفها دانية كل وشرب هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول فيقول يا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ماليا هلك عني سل خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبع بعون ذراع فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا حمين ولا طعام إلا من غسلين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 وَإِنَّهُ حَاجِزٌ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ